بسم الله الرحمن الرحيم روى التبنزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مردتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر مجالس الذكر هي حلق العلم أخوتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسروا اخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الاسلامية ان يلتقوا معكم من خلال هذا الاصدار اخي الحاصي انما اتيت من حسن ظنك بنفسك فويل للمفارط ازتمادا ولم يسرج لاخره الديادة اخي التابع لا بد ان تعلم ان اول الطريق ان تقف مع نفسك وقفا وسارعوا الى محشر سيدكم ربكم وجل وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَجَنَّاتُ الْعُرُوضِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالثَّهَاءِ وَالصَّرَا وَالكَافِرِينَ الرَجْسَ وَالْعَادِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ نعم إنك تتوب لطلب السعادة وآدر الله أن ذنبي ويا شرحه ويا قتل الزنادة وآمل جاهدا ما دمت حيا أجاهد راحلاتي والعتادة وإني لغسار لمن ويحكي يا نفس. بادي بالتوبة. فقد اشرفت على الهلاك اقترب الموت وورد النذير. والذين اذا فعلوا فاحشة ولموا انفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فاستغفروا لدلوبهم. يا رب الجنّه إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يهد الذنوب إلا الله ولم يسر على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم من مغفرة من الرب أولئك جزاؤهم المغفرة يا موجن او جميل تنبذري تحتنا من ا خالدين فيها ونحن الجن عاملين ويحك يا انا اما تخافين اما تخافين اذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق. وظن انه الفراق. ويفكم شعبي ينادي وشبابي وشبابي كم شيخي ينوث على الشباب يسروا اخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الاسلامية ان يلتقن معكم من خلال هذا الاصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أهلوا لكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله نعم أيها الأخوة الشباب أيها الأحبة في الله حبي لكم في الله لكونكم فيما يرد ولنا الظاهر والله يتولى الثرايز فيما يبدو لي حرصكم على أن تعرفوا على أن تعرفوا كيف تحبون الله هذا واضح من طرح الموضوعات التي نتناولها في هذه الأيام وكثرة وجوه الشباب الذين يرغبون في معرفة هذه العلوم التي هي كنا نظن أننا قد تخطيناها وأن الشباب لم يعد لهم اهتمام بها نسأل الله أن يصلح شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اشرح صدورهم واهد قلوبهم ونور قلوبهم ونور بصائرهم اللهم وأصلح أحوالهم نعم أيها الأحبة في الله موضوعنا الليلة لا يستغني عنه شاب ولا شيخ موضوعنا الليلة مهم للمبتدئ والمنتهي مهم للسائف والواصف مهم للتلميذ والمريد والشيخ إنه موضوع الساعة وكل ساعة التوبة كيف أعود إلى الله نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة فالتوبة رزق أحبتي في الله إن هذا الموضوع الملح خطير خطير جد خطير في ندرة التربية يوم الجمعة والذي والذي والتي سنستكموها الجمعة القادمة إن شاء الله ذكرنا أن كتابات السلف صارت بالنسبة لشباب الصحوة كلاما صعبا صعب فهمه صعب تصديقه فإن كل عصر له كلامه نستلهم ذلك من كلام ربنا جل جلاله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بلسان قومه ليبين لهم فصارت كلمات السلف اذا عرف ابن القيم او عرف ابو اسماعيل الهروي شيخ الاسلام اليقظة فقال ينزعاج القلب لروعة الانتباه صار الكلام يحتاج الى شرح الى تفسير رغم انه كان اذا طرح على السلف اذا سمعوا فهموا مراده وعملوا على مقتضاه فلذلك فأحاول أن أبسط مسائل التوبة إلى أقصى ما أستطيع فمن وافقه الأمر ممن يفتدر في السلوك إلى الله فهو خير له ومن لم يوافق الأمر بل يفتغي درجة أعلى فليصبر إلى نهاية المحاضرة فسيجد ما ينشرح له صدره إن شاء الله وإلا فسينتفع بالأول بهذا ليدعو به إلى الله ايها الاحبة. فهلو لندخل في الموضوع وساطا دون كثير مقدمات فالوقت نسأل الله ان يجعله لنا لا علينا. السؤال الاول لماذا اتوب? انها قضية ملحة. تطاعها امرأة متبرجة. تتساءل. لماذا اتوب? وجه جميل ان افتره. سيقاني جميلة لماذا اغطيها. هو نفس السؤال الذي يطرحه الشاب مزاجي في سجارة فلما اتركها ه... هوايتي تلفزيون فلما ادعو راحتي وسعادتي في ترك الصلاة فلما اصلي اليس ينبغي على الانسان ان يفعل ما يسعده فالتي يسعدني مع طيبة الله فلماذا اتوب انها قضية تطرح نفسها ويسمعنا الكثير والكثير منا حين يدعو إنسانا إلى الله وجواب هذا النارف لماذا نتوب إن أول ما يذكر في بند التوبة أننا نتوب لكوننا نعود بالتوبة إلى الصلاة المستقيم قال ربنا وما خلقت الجن وكنس إلا ليعبدون لا ليحصون لا ليلعبون لا ليمشون على هواهم لا ليأمروا الارض ولا ينجبوا لينجبوا الاولاد ابدا وانما ليعبدون فالعاصي لبعابد فاذا قلنا الدب اي حد الى اصل خلقتك وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لماذا نتوق طاعة لامر الله. قال ربنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفجحون. طاعة لامر الله. يا ايها الذين امنوا. توبوا الى الله توبة النصوحه امر الله الملك السيد. ثالثا لماذا نتوب? فرارا من الظلم الى الفلاح. قال ربنا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال ربنا عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فرارا من الظلم الى الفلاح. رابعا لماذا نتوب? لطلب السعادة. ان كثيرا من العصار يعيدون وهمية زائلة مؤقتة بل على التحقيق انها ليست بسعادة ارأيت رجل يستلز بالتراب عن شهي الطعام والحلوى يكون حسه سليما اطلاق ان الذي يأكل التراب فيستلز به او الحجارة فتكون شهوته لا شك انه سقيم مريض يحتاج الى علاج فكذلك الذي يستلذ بالمعاصي انه ليس لان المعاصي لذيذة ليس لان السيئات منتعة وانما لكون قلبه فاسدى اللهم ارصح قلوبنا فيحتاج ان ينطلح قلبه ولذلك هو كما مثل صاحب المعاصي الذي يستمر عليها. بالرجل في المذبغة. لا يشم رائحتها الكريهة الا حين يخرج منها. نقول اخرج من المعاصي. توب الى الله. وانت تعرف سوء ما كنت عليه. وقبح ما كنت عليه. اللهم تبع على عصاة المسلمين. كم من العصاح? في تاب قال. كم كنت قذرا كم كنت سيئا كم كنت غافرا كم كنت لاهيا كم كنت غافلا انه بذلك يعلم لم يقينا ان ما كان علي عليه عين البر وقد كان غافلا او مغفلا لماذا نتوب نتوب لطلب السعادة اللهم اسعد قلوبنا بطاعتك الحديث المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لالله لأ افرح لالله لأ افرح بتوبة عبده من احدكم كان في فلاح ومعه دابته عليها طعامه وشرابه ففرت منه فلما ايت منها فقد ينتظر الموت فإذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه ما أيس منها رقض ينتظر الموت فإذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه فمن شدة فرحه أخطأ فقال اللهم أنت عبي وأنا ربك إني يريد تمر هذا الحديث على كونك من عارفه سمعته كثير لا تأمل معي تأمل كأنك تسمعه الاول مرة كيف كم يبلغ الفرح لكي يخطئ الرجل ليقول اللهم انت عبدي وانا ربك فرح ادري كم؟, كم تقدر انها لا تقدر منها ان توصف. هذا دليل على ان حب الله للعبد اشد من حب العبد لله. انتبه. ففي طي هذا من الكلمات من المعاني ما لا تحيط به الكلمات. ان الله يحب فيفرح بتوبته. والجزاء من جنس العمل فكون الله يفرح لأنك تب فجزاؤك أن يفرحك ويسعدك وإذا أردت شاهد هذا فانظر إلى الفرحة التي يجدها التائب توبة نصوحا والسرور واللذة التي تحصل له فالجزاء من جنس الحمل فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه الله فرحا عظيما تجد التائب في منتأب عادة. في قمة الراحة. في اعظم النشوة. التائب توبة النصوحة. اما التائب بمجرد الكلام فهذا سيناغر. ليس عنه كلامنا اليوم. فلذلك تتوق لتفرح. لتسعد. لتنال اللزة والسعادة. لتنال المتعة والهناء. ابي الله عليكم. وجدتم أسعد وأقر عينا من عبد لله ليس له تعلق في قلبه إلا بالله يقوم الليل فيصلي وينادي ربه ثم يصبح فيدخل المسجد ويجلس يذكر ربه ثم يعود فينام هنيئا يتعبد بنومه يرتو السواب بالنوم من رأسه في حب فلانة وفلان والمال الفلاني والمال الفلاني والسياره والعمارة والجار والجاره والصديق والصديقه والحبيب والحبيقه ايهما اسعد يا قوم اذكر لي ايها العقلاء ايهما اسعد مرجو يقول إلهي ربي سيدي فيقول الله له لبيك عبدي أم رجل تعلق قلبه بما تمسح به الطرقات أم رجل تعلق قلبه بمال يرغي مؤلفه في التراب أم رجل تعلق قلبه بالمنصب يزوق بسببه الوباء من السعيد من السعيد إن السعيد حقا هو الطائع. اللهم اجعلنا من الطائعين. واجعلنا من التوابين. نعم انك تتوب لطلب السعادة. خمسة. الفرار من العذاب. والوحشة. والحجاب. الفرار من العذاب. والوحشة. والحجاب نادانا ربنا فقال ففروا الى الله فروا الى الله اننا بالتوبة نفر الى الله نفر من الهوى نفر من المعاصي نفر من السنوف نفر من الشيطان نفر من النفس نفر من الدنيا نفر من النساء نفر من المال نفر من الجام نفر إلى الملك الذي بيده هذا كله فإن رأى الخير أن يعطيك كل هذا أعطاك وإن رأى الخير كمنعك كما يمنع المريض الطبيب شرب الماء كما يمنع الطبيب المريض شرب الماء وهو عليه حين إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه يا رب حبنا يا رب نعم إخوتاه إننا بحاجة إلى أن نكف لنرى الحجب العشرة بين العاصي وبين الله إن بين العاصي وبين الله عشرة حجب بعضها اكثر من بحر كل حجاب اغلب من الذي يليه. ولا سبيل له للوصول الى الله الا بحبور تلك الحجب العصرة. وتأمل حبيبي في الله. تأمل حين يكون بينك وبين الله عشرة حجب. انني وان اقرأ هذا الكلام تذكرت رجلا اسمه الدكتور الله رسوان رجل قديم محامي فسجن مرة فأوذن له بالزيارة بزيارة اهله له فكانت الزيارة هو يحكي يقول عبارة عن سلك وبعدين حديب وبعدين سلك ومن وراهم أولادك فلما وقفت كده عشان عينك تخطي سلك فحديب فسلك طبعا هسوف ايه واتكلم ازاي بقول ايه قلت يا الله رحمتك أدركنا بها يا رب ده بس بينه وبين أولاده ايه سلك وحديب فما بالك بحجم عشر بينك وبين الله لو انها جذر من طين ما سمعت ولا رأيت لو انها حجم من ورق ما سمعت ولا رأيت فقلت هذا هو السر في جفاء اهل عصرنا مع الله وقوع تلك الحجب حجب حجب بينك وبينه اللهم اذل الحجب التي بيننا وبينك حتى نعرفك فنحبك نعم اخوتا حجب عشرة اقلض الحجاب وهو الاول الجهل بالله اللا تعرفه فوالله من عرفه احبه. وما احبه قط من لم يعرفه. لذلك كان اهل السنة فعلا طلبة العلم حقا هم اولياء الله الذين يحبون يحبهم ويحبونه لانه كل ما اعرفته اكثر احببته اكثر اسمع الى نداء شعيم خطيب الانبياء لقومه وهو يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم وجود ان ربي رحيم وجود اسمع الى قول ربك جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وقت أخلظ حجاب الجهل بالله ألا تعرفه والمرء عدو ما جهل عدو من يجهل يقول في المثل العام اللي ما يعرفك يجهلك يعني يجهل عليك فكذلك الذين لا يعرفون الله يعصونه. الذين لا يعرفون الله يكرهون الذين لا يعرفون الله يعبدون الشيطان. ولذلك كان نداء الله بالعلم اولا. فاحلم انه لا اله الا الله. ان تعرف الله حق المعرفة. ان تعرف الله. فاذا عرفته معرفة حقيقية حين ذات. تستطيع أن تدخل على الله عز وجل دخولا حقيقيا تعرفه به جل جل نعم أيها الأخوة ينبغي أن ننتبه إلى, هذا إلى هذه الكريمة إلى هذا الوضع أن تعرف الله عز وجل ومع معرفته تعيش حقيقته تعيس حقيقة التوبة يقول ابن قيم ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أن ينظر إلى الجناية التي قضاه الله عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته لابد أن تعرف أيها الحظ ربك إلهك لتكشف الحجاب الأول حجاب الكهف ان تعلم ارتباط الخلق والامر الجزاء الواحد والوعيد تعلم كل ذلك باسماء الله وصفاته ان تعلم ان ذلك موجب الاسماء والصفات واثرها في الوجود وان كل اسم وصفة مقتضى لاثره وموجبه متعلق به لابد منه هذا المشهد يطلعك على رياض مونقة من المعارف والايمان من بعضها ان يعرف عبد عزة الله في قضائه انه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء. ترى انسانا ينظر الى نفسه بعين الرضا والكمال يتعامل مع ما وهو يقول انتوا سنية مفكرين ان كل واحد يتعامل مع وحده يعني خلاص ما مفيش عنده كل السهوة انتم مرضى نفسنيين هو يقول كذلك والله وقع هذا اكثر من مرة معي من اناس يختلطون بالنساء صاحب شركة مدير شركة صاحب مصنع صاحب محل يقول الامور دي لا تخطر على البل اطلا فيتفاجة بعد مدة انه جاءك يبكي ايه يقول وقعت في حب امرأة ممن اتعامل معهم وانا حاسس ان انا اللي كنت منخيري في السماء ذي الوقت في الطين ان تعرف عزته في قضائه انه العزيز الذي لا يغالب يستطيع ان يحول قلبك كيف شاء اللهم ثبت على الايمان قلوبنا فتجد نفسك وانت تسير محترسا محترسا محافظا مدقق النظر متأكد الصواب اذا بقدمك تزل تقع في معصية ثم بعد المعصية تقول ايه اللي واحد في المنطرين انا ارتكب الذنب القدر انا اجد بالكذب دي انا ممكن اغتاب انسان مش اخلاقي مش طبيعي مش انا لتعرف عزته في قضائه انه العزيز الذي لا يغالب وانه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بان قلب قلبه وصرف ارادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه بل ودعل العبد مريدا سائيا لما يريد الله ويشاه تعرف الله العزيز اذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهود العز من قلبه كان الاشتغال بالذل وصدق اللجء هو نجاته اللهم نجنا وأنجبنا يا رب ثم ثاني أن الكمال والحمد لله وان تعرفه بره في ستره بر الله عز وجل في ستره عليك حال ارتكاب الزمن فاكم من عاصم نفس معطيتك فضح وسترك الله فتتشاغل بالتوبة والشكر تنشرل الشكر الشكر الستر والتوبه من الذنب قبل ان يفعل بك ما فعل بغيرك ومنها